ومدنا فتدل فكان قاد قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتما رونه على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى 111. إذ يغش السدرة ما يغشا ماذا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه القبرى 114. اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزا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 ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى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 119. علم الغيب فهو يرى 110. أم لم ينبأ بما في صحف موسى 111. وإبراهيم الذي وفى 112. ألا تزر وازرة وزر أخرى 113. ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطَفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعَرَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْلُّؤْلَأَ وَثَمُودًا فَمَا أَبَقَ وَقَوْمًا نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى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 117. وأنتم سامدون فاسجدوا لله